عبد المنعم الطوخي أعوذ الله للشيطان الضيون بسم الله الرحمن Bicsőséges, Yeah. تخرج على قوله unk gessia Come <laughs> on. كان ثقيا وضررا بواعدين وضررا was not just me. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ ni fei vaya đangang وَكَالَ أَلْمَّ قُضِيًّا كان won na kus ni so na labut and تَحَمَّلَ الذُّلَّ فَنْتَبَذَ بِنِي مَكَانًا قَصِيًّا Yeah b A Yeah. Oh, Uh huh? What? Well, I ما كان لله أن يستفد سبحان سبحان